يا يا بالحن الزجل يا خلان الليل عزفت لي غرك كل غالي عزيفتو. يا يا بالحن الزجل يا خلان الليل عزفت لي غرك كل عريس الليل عريس الليلي دعاكم عزفت وجب عليكم تلبوا الطلايا يا يا, يا, يا, يا, يا, يا باب العريس سمعونا احلى كف وشاركونا زفرة العريس اي بسم الله بدينا وعلى النبي صلينا اي بسم الله فتحنا الباب وعلى السنة والكتاب وشنق ليلة وشنق ليلة والله يبارك في الليلة والله يبارك فيها الليلة <them> <alive> ومن هاللي صار له علي ومن له علي عريس الزين يتهنا يطلب علينا ويتمنى عريس الزين يتهنا يطلب علينا ويتمنى والدلع يا عيني هذا عريس الزين الدلع يا يا غزالي ومالي الناس ومالي اي درج يا غزاله مالي الناس و ماله يا غزاله مالي الناس و ماله و درج يا حابيبي اي يا رزقي و يا حابيبي اي يا رزقي و نصيبي اتلول اي مقصون العاليه اتلوله حي دالي ايام مقصون العاليه اتلوله حي عرض وطول ايع العار الزريف الطول اتلوله حي عرض وطول الغار الزريف الطول اتلوله حي لك درا طول اتلوله حي لك حاربه بس ابنك قطع شربو ويا ويلو اللي حاربه بس ابنك قطع شربو ويا ويلو اللي عادينا اي بالميدان لقينا ويا ويلو اللي عادينا اي بالميدان لقينا وحنت لحننا ايول عاري يسئلنه ومنه و حنتين الحنة لحنة والعاري يسئلنه ومنه و السيف بيلباقيلنه و ضرب السيف بيلباقيلنه و يامحة ضرب الشبارين ايبال عيدا الدم جاري و يامحة ضرب الشاباري ايبال عيدا былиبدن جاري ونخ يا جمالنا أي والعارس قتلنا أي نخ يا جمالنا والعارس قتلنا وقتلنا وراحي ونورو كالصباحي أي قتلنا وراحي يبا نورو كالصباحي ويا أسباع البرحمي اياي اسبع الرفحومي ايوه وشرابي ولا تغمي اييوه شرابي ولا تغمي ايوه شرابي من بير زمزم ايوه شرابي من بير زمزم وزمزم عليح السلام اي ذمزم عليح السلام, علي السلام, السلام او يا سلام اضرب السلام, السلام او سلام اضرب سلام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 وهي يلا وهي يلا اي بدنا نروح حرم الله اي بدنا نروح حرم الله مساء الخير ومساء الخير اي مساء الخير على الصفين اي مساء الخير ومساء الخير اي مساء الخير على الصفين والله يمسيكم بالخير اي الله <Markzoulan> <museumsiting> <MVlausIA> hey, يمسيكم بالخير <Gerilim> والله يمسح حبلتنا والله يمسح والله يمسح حبلتنا ويا صلاتك يا محمد ويا صلاتك يا محمد ويا غزاتك يا ابليس اي يا غزاتك يا ابليس صلوا عليه ايو النبي <سؤال> صلوا عليه ايوه علينا وعلي ايوه من زار قبره وعلى من زار قبره وعلى من حني ليه من حني ليه الهلامان على شعره الهلامان على شعره الهلامان على شعره وشعره يا ريش النعام اي شعره يا ريش النعام على خدودو الهلامان يا دبع الشام يا دبع هشام الهلامن الهلامن الهلامن الهلامن الهلامن على اسنانو الهلامن على اسنانو وي اسنان اسنان الغزلان اي اسنان اسنان الغزلان يا عين صلي على النبي يا عين صلي على زيدي صلاه على النبي زيدي صلاه على النبي وصلوا عن النبي يا ناس اي صلوا النبي يا ناس عريسنا مثل الالمس اي الف مبارك يا عريس اي ليلك الدر النفيس و الف مبارك يا عريس اي ليلك الدر النفيس اي وصيتنا للعريس اي وصيتنا للعريس وعصن النبوي اي عصن النبوي اي بالسما زدنا التنوير اي بالسما زدنا التنوير واللي للفرحه الغدير وللعريس نغني له اي للعريس نغني عطب بالرقه ونشيله عطب بالرقه ونشيله مرسالي بدي وديلو له بدي ودي له البدر مضوي له ليلو البدر مضوي له ليلو ايوا لا نرضى بديله ايوا بدنا نهدي الناجم بدنا نهدي له <تصفيق> ايغنوا معنا وقولوا <تصفيق> ايغنوا معنا وقولوا <تصفيق> لا نعمل برتبة مشير <تصفيق> لا نعمل برتبة مشير وعندنا طبل كيف عندنا ايغن طبل كيف عندنا اي <عارس> يا <تصفيق> عريس يا ساسه <تصفيق> والفرحه اليك نتمنى والفرحه اليك نتمنى ويلا غنو بهالمعنى ايلا غنو بهالمعنى يا غارس الهنيين اي, تب تب تب تب تب أي نقدم هديه اجينا نقدم هديه نزلت بسعد مجالي نزلت بسعد حبينا نحي احتفالين حبينا نحي احتفالين انتم يا لمع القاسنا انتم يا لمع القاسنا اللي حلو وهنيين اللي حلو وهنيين وهني وهني اي بالشموع ونضوي اي بشموخهم ضيين اي خلوا الديين ع الديين اي خلوا الديين ع الديين اي بعرفكم حربجيه اي بعرفكم حربجيه اي اي بتهون لمر العسير لا aal l'aris ya ghiin La aal l'aris ya ghiin Lillen waddi ta hiin Lillen waddi ta hiin Ay, wajad hum biswa miin Ay, wajad hum biswa miin Ay, bisa hata الجaddi سردن عربيين بتدب المراجل بي بتدب المراجل بي وكأنها كالأعاصير وكأنها كالأعاصير وكا أنا بدي حي للكرام, للكرام أنا بدي الله عالدوام هي الله عالدوام ان شاء الله عالدوام <تصفيق> ومحل الحفل بنظام, بنظام اي, أي محل الحفل بنظام اي لا نطرب الجماهير ولا نطرب الجماهير اهل العارض ناسين اهل العارض مان ناسين اهل العارض مان ناسين الكرم والحماس على عيني وعلى راسي على عيني وعلى راسي وقلبي أسير بحبكم اسير وقلبي أسير بحبكم اسير ايجينا نهني للشباب ايجينا نهني للشباب اي ختياري وشنياب اي, أي, أي وبلكي تفسحوا الرحاب اهله وسهل بهالرحاب اهلو سهله بهالريحب ومين بيعلى عالسحاب <سؤال> اي مين بيعلى عالسحاب اي مين بيعلى القدير اي سي القدير نوجه الخلق دياري وحجي للخياريين و النول الغريز اي معناها النول الغريز و الله والحامي الله هو الله والحامي الله ايوه العريس يا ما شاء الله ايوه العريس يا ما شاء الله ايوه الشباب يلا ويلا ايوه الشباب يلا ويلا وهي يلا وهي الله وهي يلا وشباب الله ويا عريس الهنيين ويا عريس الهنيين ولك مننا تحية هي لك مننا تحية ولابو البدلة نغني الغنية هيجينا نغني الغنية اللي للفرحة الفرحة شلبيين الليل الفرحة شلبيين وحير جالب هالمجال يا جالب هالمجال وما بنها بالاحتلال وما بنها بالاحتلال دوام الحال من المحال يا واهم الحال, الحال من المحال بيروح حاله بيجي حل بيروح حاله بيجي حاله وما عمره دام احتلال اي ما عمره دام احتلال ايوه لا دام المحتلين ايوه لا دام المحتلين وحن فلسطين صامدين وما بينين صامدين وما بنها بالصهاية انو لو كانوا فوق المية لو كانوا فوق المية ولا العاريس تحي ولا ابو العاريس تحي ولا الشباب تحي ولا وطن تحي ولا الاردن تحي ولا ولا اقصانا تحيي ولا اقصانا تحيي <تصفيق> ولا قدسنا تحيي ولا قدسنا تحيي ولا قدسنا تحيي ولا غزتنا الابيه يا <تصفيق> اهل الضف الغربي يا اهل الضف الغربي ويرجع للمعنوي يا رجال المعنوي ايشد الدي على الدين ايشد الدي على الدين يا اهل الهم القويه الليل القوي الفرح الليل العيد الليل الفرح الليل العيد, الفرح الليل العيد. الناصر قلنا اكيد. النا اكيد ايوه الناصر قلنا اكيد وخلوا الايد بجنب الايد ايخلوا الايد بجنب الايد هنا <تصفيق> <ونار> حجار تطفي نار هنا <تصفيق> حجار تطفي نار اياه اياه اياه يا, يا, يا, يا, يا ما بينها بالاستعمار وما بينها بالاستعمار ولو كانوا فوق المليار ولو كانوا فوق المليار ورشاشات بالو حجر ورشاشات بالو محكم طاب الملقى معكم طاب اي طاب الملقى معكم طاب <متحدث> الباني ما بينهب وغير الباني ما بينهب اختياري مع شباب اختياري مع شباب وزبيناها وخلصنا منه اي زبيناها وخلصنا منه حُكبات للعزابيے <تضحكي> و روح تزوجية غيران أي روح تزوجية غيران و اسم إسم العاريس أي من دفتر لحزوبية أي شطبنا إسم العاريس أي من دفتر لحزوبية و كاتبنا إسم العاريس أي اسم إسم Ay fi daftar az-zawjiyye Ay fi daftar az-zawjiyye Wa ma'a zin Ay ma'a as-salam zin Ya zin ma'a as-salamin Ya zin ma'a as zin Wa ma'a as-salam zin مع تحيات فرقة المجد الفنية هاتف 079-59-399-27 حقوق الطبيع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مركز دار النور عمان الأردن هاتف 079